وعلى نفسه إلا ما تقرم إسرائي وعلى نفسه قبل أن تنزل الدورة والفتو بالدورة اللَّهُ الَّذِي تَتْبَعُونَ مِن دُونِهِ مِنَ إِنَّهُ